بالغنا راسه ده يا حاج احمد والوراق اللي كانت قايلين النهارده تحتهم حد رفع هو اضطح اصلاح ان الحد ده حد رفع يعني الناس بترافع فيه خايفه من حد رفع واعتقد انه ما كانش في ال ديستين ان يعني يكون الموضوع موضوع رشاعة قبل الصيام يعني يأكل أكل جنده عشان حيصوم صيام كبير لكن هو أصلا اسمه اسبوع الاستعداد فالاسبوع ده اللي احنا بنصومه قبل الصيام بنصومه قبل الصيام يعني بنصوم اسبوع قبل الصيام اللي هو مفهوض يكون 40 يوم فبنصوم اسبوع بالسميه اسبوع للسعادات ولو تحضر الكنيسة في الاسبوع ده هتجد كل بتسلم عن الاستعداد للصوم كل يوم هتجد فيما يبوق واحد بتكرر التسامح، الغفران المحبة يعني كل قراءات الاسبوع ده كلها عملت دور حولي المحيات أباني اللذي بخفر لينا جنوبنا كان نخسر للمزينين إلينا فهو ده في زين الكنيسة للسعادات للصيام فأنا احنا مقدرش نقلس حاجة على مزاجنا دلوقتي لكن احنا بناخد من القريات بتحت الكنيسة ومنشوف الأباء دول كان عزيه إيه إيه الأسبوع اللي حطهنه قبل الصيام ده كل الناس قفون 40 يوم وتيجي الكنيسة ساعتنا تصبود اسبوع قبل الصيام الكبير. يعني مثلا يقول لك أسبوع للساعات هو الصيام يستعدوا بالصيام مش يعني مزبوطة لا هو مش مسألة صيام. هو الصيام لابد الواحد يصوم صوم كويس مقبول. وان ما تمشي صوم مقبول إذا ما لقي إيه ما يجيب إيه نتيجة. بتعطى الصيام واحد يعني قلبه متعلمش الغفران او التسام يجيب اي يعني الصيام ده يجيب حاج فقهيته الثلاث من الاول قالت كده ده مش بس انجيل العشاية انجيل باكر بقرة يقول احترجه وكلمة احترز دي لما بيقولها المسيح داومي بتبقى كنعم الانذار احترجه ان اخطر اليك اخوك وتاب اخطر له فكلمة احترز يعني خلي بالك وناقطع سبع مرات في اليوم ورجع عليك سبع مرات نغفر له وبوكرة الإنجيل هيكون عن أذان اللذي ومشهور فيها حتى بتاع لنا جنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذلين عليه صواب يا أخواتي أن الاستعداد للصيام هو الغفران أو التسامح. ومعرفش كنت يفكر باسبوع بقى مع واحد كده كنا من يفكر ايه اكبر حاجة في المسيحية اكبر عمل جي يعمله الانسان فالحقيقة ربنا هدانا كده ان فعلا اكبر عمل جي يعمله الانسان انه يتسامح ووضعنا ودام شخص ربنا يسوع المسيح انه يسامح البشرية كلها لان البشرية كلها كانت مختارة في حقه ام ربنا لما سامح فالتسامح ده مش ببدايه بعشان الواحد يسامح لازم يدي على نفسه قوي وبعدين كمان إذا كانت الإهانة كبيرة يبقى لازم يدي على نفسه كتير فالمسيح جه على نفسه كتير قوي قوي جه على نفسه لدرجه الموت يعني تصور ان واحد عشان يسامح الناس حتى نفسه للموت هذا التسامح ما هو عسانح بده ليش التسامح فيه كمان؟ لأن برضه واحد سام وتمسّت كرامته فكونه يتسامح يتسامح ازاي ما هو هيتضح نفسه هيدوس على نفسه. ف... يقول كده معلم نقول سر سر سر سر سر يقول ان هو سر على سر سر سر كان علينا في سر يعني اللي كان عليه كل الحساب اللي علينا في حق المسيح وصمره على الصليب مسامحا ايانا بيه فسامحنا بايه احنا علينا صدق وصل امانة صدق كل واحد مأنينا عليه صدق مكتوب فجاء المسيح الهتامح انا كان ازايها توديت لنا الصدق ده ده صدق مكتوب ما تقعش انته ابدا قال انا اطلع على الصليب وصمره لما سمره على الصبيب يعني تتكروش ان هو اتلقى لازم يتلقى بالدم فأنا بسمره أنا بسمر رجلية وإدية يعني بنزف دم عشان خاطر أمهى الساق اللي علينا التسامح يا أحباي كلف الدم، وعاوز كده في ذهننا باستمرار لما نحط في كلمة تسامح أو غفران نحط في دم المسيح على فور دي المساهيم لازم تكون عميقة في حياتنا كأولاد لله كما تحيين تسامح مش, مش يعني كلمة بلدي كده تفتور سلاني خلاص سامح سلاني انتهينا وقال له خلاص حدا لا تسامح كما فهمنا احنا جزاء ودم المسيح ومفيش حد من يعرف يسامح اللي يعرف يسامح ده هو المسيح واذا تذكرت باستمرار ان المسيح سامحك في الكثير زي المثل اللي ضربوا واحد عليه 50 واحد عليه 500 لما سامح الراجل اللي عليه 500 يقوم يروح يمسك اخول اللي عليه 50 بقول له هاتة 50 ما عيش بقول له اطلالتيك السج هل ما المثل ده فلما عرف الراجل اللي سامح بال 500 قالوا تعالى يا راجل السرير أنا تمسك ب 500 وقت ما تسامح بال ايه طب ما عليك شروعه سامحه قال له فاة الاوامي اتعى الخمسمية هجيب منين قال له تبسجن زي انسان اعملت في ايه في اخوك انا سمحت اجي التسامح فالتصابح في المسيحية ليه مقنقلي خالص غير مظهوم انكين بتسلحوا مع بعض في مشكلة ولا بينهم حساب سلوس ولا بتاعوا وخلصوه لا التسامح في إن ان انا احس ان انا سمح. يعني اصلا انا اتسمحت من المسيح فعشان اتسمحت من المسيح عشان كده اتسانح انا ما كان فعنديك استعادات ان انا ثانح الا لان انا سايب لخمتة مية عليه 50 عليه 20 عليه 10 عليه 5 حددت دايدي طبعا أقول لك لا احسن صاحب الخمتة مية ياخدهم مني ثاني عشان كده اتسامح في مشروط مشروطي لنا زنوبنا كما ايه ما وكلنا نذكر القصة المشهورة بتاعة الأنبى برؤام أسف الشيون لما جولوا اتنين أسفين متخانين مع بعض جواعدين قاعد يواقصوا مصالحهم بتاع يكلمهم من هنا ما يتهموش ما صدعوش كلامه قالوا انتب يلا نصلك فوقفوا يصلكوا قالوا قالوا لنا نقول اباني الازي وما يقولوا اباني الازي قالوا ولا تخفر لازم يباني كما لنا نفسه قالوا لا لا لا ما تقولش كده قالهم يعني ما نقولش كده هنتحق عليه ما هو عارف ان احنا مغفرنا فرجوان ويه هو تسامح بعض فالحطة اللي عاوزة سادها في اعمق نفوسنا انه مجحنا اللي, اللي سامحنا اولا لكن احنا تسامح تحقنا كتير جدا جدا جدا جدا, جدا. فوق الوقت. عشان كده الواحد مش قاده بيبص قدام ربنا ولا يقف قدامه في الصلاة إلا لما يسامح عجأنه هو ساب له كتير اللي يجيلي عشية بتكلم ربطه عجيب جدا وباكر بيتكلم عن الصلاة وعن الغفران وعن الإيمان وبعدين تفكر ايه علاقة ده بي علاقة ده الحقيقة علاقة الصلاة بالغفران واضحة لان الصلاة انا هتكلم مع المسيح هتكلم معه ازاي ما لازم اكون سمحت وصبت اذا انا ما صبتش هقوله وصبلي ازاي او اطلب منه ازاي هقوله مش هكلمك مش هسبلك ولا مليم هستهولك ولا هسمحك في حاجة ففي علاقة خطيرة جدا وعميقة واساسية للغاية بين الصلاة وبين الغفران في المتحية كده ارتبط الصلاة بالغفران ولا تقبل الصلاة بدون غفران. يعني مشكوم عليك وطبعا اهم حاجة واخر حاجة ان انا عاوز اعرف قدام ربنا وصلت يعني عاوز يكون بني ورب انا في عمار وفي صلاة انا مفيش بفران انا مفيش صلاة انا مفيش حاجة خالص، انا مفيش شركة مع ربنا مفيش علاقة في حاجة انا مفيش حاجة ابدا فرقص خفير وعجيب جدا متى قمتم للصلاة تكثروا لمن لكم عليه لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماء. ودعادينا بتبعي تحطها في اسلوب انظار مرة ثانية وان لم تكثروا انتم فابوكم الذي في السموات لا يغفر لكم جلاتكم دي خلاص يعني مش هتفروح من قلبنا ابدا المسيحية يا الغفران ان مكفور لنا كثير هو ودي اتفكح كل واحد مننا ان يسيب بسهولة من غير محايله رغم حاسس ان السبلو عملية صعبة هيعملها صعبه لان حاجات كتير والان في اسرار عنده في حته بتدفعه في حاجة في السر بتدفعه لتنفيذ تنفيذ الروتينات والحاجات اللي بره قال اللي بره يقول له سيب كذا ولا تبقى سيب ازاي وانا صعب حق وانا اتكسر اكتر وانا انما المسيح اقولك اه اسيب اوي لان اصل انا اعرف الشكاية دي انا بسابر يعدين هو بعدين الصلاة هي كل شيء في المسيحية لدرجة ان هو بيقول صلو كل حين صلو ولا سملو هو بعد يبغض امثلة عن الصلاة فيعني في احنا على قد الحال وصلواتنا تعبانة وضعيفة فمش اقل من النشنا نكون وقفين قدام ربنا بأدين مضيفة او بقلب ديك يكون فيه بفران او فيه تسامة عشان على الاقل الصلة الضعيفة ده يتنفع قدام ربنا مدام ما ناشي الجهج الكبير فمش اقل من احنا تكون وقفتنا واقفة مقبولة على الاقل امام الله الموضوع الغريب جدا في الانجيل بتاع العشاء النهاردة او انجيل باكر هو الرب بين الإيمان وبين الغفران، طبعاً لقى الفين باء. الأيوة لأن الإيمان المسيحي، الإيمان المسيحي مش إيمان كلامي، مش الكلام. فلأن الشياطين يؤمنون واقصعون، فده اسمه إيمان شياطين. الإيمان النهاردة اللي في العالم يعو الرسول سمى إيمان شياطين. نهاردة فعلًا الإيمان اللي في العالم ده اسمه إيمان شياطين. والشياطين عندهم إيمان كمان أحلى من ده. لأنهم يكشع الروح ويتكلم واحد عن الإيمان يقولك طبعا مؤمن مؤمن بربنا وبوجود ربنا ومؤمن بالعقيدة تحت ومؤمن بكذا ومؤمن بكذا فالمسيح النهاردة بيحط قعدة خطيرة جدا في النسيحية ليس الإيمان إيمان شراطيه ولكن الإيمان في النسيحية إيمان عمل ويعقوب رسوله يقولك يا قرني بإيمانك عمالك وأنا أريد بأعمالي إيمان. نور هلا كنا مؤمن. هلا عمالك بعيش. تمارين الإنسان إن مؤمن. طوله الإيمان المسيحي. عاد تفكر إيه اللي ربط الإيمان بالغفران. طوله الإيمان المسيحي ما مبني على نقطة دي. إنه المسيح ما تعس الصليب وغفر بين خطايان. أطعه إحنا ما عندناش إيمان غير كده إحنا بنؤمن إن المسيح ما تعس الصليب عشان يغفر الخطايا تاعته. يلقى الإيمان بتاعنا إيمان بالغفران إذا قدت أنا ببنسك في الغفران فيبقى الإيمان بتاعي مشكوك فيه عجيب جدا أنه النهاردة لما يتكلم عن الإيمان يقول اجعلوا لكم الإيمان الله في قلوبكم لأنكم انقلتم لهذا الجبل انفرح في انفرح في البحر، ما كنت عند الشفف في انفرح واختروا كما ناختر نحن وضم يجيز لنا ففي رفض بين الإيمان والغفران واضح دلوقتي نؤمن يعني ايه نؤمن بموت المسيح عالصديد موت المسيح عالصديد ليه اه لا عشان يغفر يبا اذا نؤمن بالغفراء يبا عن الإيمان المسيحي عشان يتحقص القالب العملي بتاعه يبا هو الغفران. إيمان بالدم إيمان ان ما مكتل خطيه يا جير محدوده لان ايش نهاية تتغفر في دم المسيح إيمان ان دم ياسوع يطهر من كل خطيه ايمان ربنا ربنا يسمحنا بخطيانة ايمان رجوع الابن الضال لابوه وابوه يحفظنه ايمان كله مدني على الغفران فالممارسة العملية لاختبار دم المسيح في حياة المؤمن المسيحي هي اختباره في غفرانه للاخرين هايضا الغواحات الغفران هتبقى حياته هو انه حاسس ديناً بين المسيح بيغفر له اللي هو ده الجمال. ولكن كان موضوع العشوى النهاردة عن الجنان إلا يقصد الجنان بدم المسيح اللي بيطاهر من الخطير واحنا بلوقتي عرفنا نقطة أساسية جدا جدا عشان نسمى الأسبوع بتاعنا ده اسبوع الاستعداد قلت إن أنا ابتدت فيام لكن ده استعدادا للأسبوع ده من النقطة المهمة خالص خالص كمان واللي تبقى واضحة أكثر بكرة هو بالنسبة إلا ان تغفروا أنتم في إنجيل العسية الليلة فأبوكم الذي في السمات ألما لا يخفر لكم جلاتكم والتبع يدي معنى جديد خاص عن الله ان هو أب أبوكم فالاستعداد للقيام هو في الواقع دخول لمسهوم البنوة أن أنا ليس بتعامل مجهول ان أنا مع قب السماوي والقب ده بيحملني كل مشاعر الابوة الكاملة فهتصنع بكرة وهو بيقول ابانا الاجي هوتصنع بكرة وهو بيقول ايه ادخل مخدعك ويقولك صلل ابيك الاجي في الخفاء ودي الصلاحات ما تكفي في اليهودي ابدا تلمت فضوة الله دي. دي جديدة خالص اقول غيرت النهاردة الناس ماش عاوجين يقبلوها حتى ان الله عبد ونتعامل معاه على مستوى القبوة يعني انا مش بتعامل مع اله قاسي ولا ظالم ولا بتعامل معاملة انسان أجير يشتغل عند واحد عشان يجي في اخر الوقت يعمل له امتان ويحكمه ودخله الجنة يقول له يلا انت عملت حاجات كويسة اخد كل بقى واسرب انبسط اجرتك اخر النهار ده شغل اجرة لا احنا نتعامل على مستوى بنوة ولنا قب تزير ابنك تلاقي كل ملامح الابوة دي عمان الصيام يتكى عليها ان مثلا في الحد الثالث ايه لك على الابن الايه على الابن الضال والاب اللي بيكسح احضان وثانية بداني وطروس كان مثلا كله يتكى على الابوة والحنان بتاعه والحضن بتاعه والكبلات بتاعه الاب وقعدين اتنقل كل المفاهين بقى كوم وصلة وصدقة لتعامل مع الاب ابوك اللي في السماء وانا تعملش حاجة عشان خطر الناس لكن تعمل كل حاجة عشان خطر ابوك اللي في السماء وانتدي المذيح كده اللي تمتع بالغفران وبالجمال اللذيذة انه يدخل في حضن ربنا كده يحس ان هو ليه الاب حمين فاتح دريعته ليه بيقبله وبيتكلم معاه سبعان من حنان ليس انسان كده عايز في الدنيا وانش عارس اشبع من ايه حاجة تشبع الانسان لا مال ولا مسعة ولا لزة ولا اكل ولا شرب كله ياخد الواحد ويرجع يعطي الشان وبيتعب لكن دخل كده في حضن الاب السماوي وقفت المكبع كموط تبع الانسان يشبع سبعة كبيرة جدا من ربنا. بالحقيقة الاسبوع ده عاوز الواحد ياخد ده له فيه في الواقع اذا كان واحد بيعمل رحلة هيسافر شورب بعيد شو بحد ايه هو عادي وضب وضب صنطه وضب حاله وضب اوراقه ووضب كان مسافر رحلة جديرة ولازم اجاهز كل حاجة احتاج في الرحلة وإلا يبقى نوع يعني من الاستنصار اضع في الطريق وقالت معايا الاوراق المهمة بتحتي ارجع عشان اخذها ولا اروح للسكة والفلوس اللي معايا ما تكونش تكفي بقية الرحلة المسيح قال دايبا انسان غدي من الاساس ومعرفش يكمل بقية البرج او بقية العمارة فالكده الناس يضحكون عليه وقوله هذا الانسان الكدأ ولم يقدر ان يكمل ازلوع الاستعداد اهميته ان الواحد بيحضر فيه الزاد بتاعه اللي عجب في الرحلة في الصيام التويش ده إذا كان الصيام مش هيكون نصفه بإيمان هيتعب الواحد لأنه جوع وحرمان وتعب لكن إذا كان إنسان مؤمن أن الصوم ده بالصدى يخذ الشطان ويمجينا من تجاره ويرفع بالصدانة بالروحي لحضم الآب ويمدع الكليسة ككل بالسلام ويضحق الشيطان تحت رجلينة زي ما هنشوف الفجربة على الجبل إذا كان الإنسان عنده إيمان بالمفاهيم ديت وآسفيع الصيامة السبيرة كده قدام دينه من أول الفجربة ورجوع الإبن الضال والسلميرية والمخلع اللي قاله 38 سنة والراجل اللي فتح للمسيح عينيه الأعمى وبعدين دخول المسيح كملك عشان يملك على الإلوب ويعرف إن دي رحلة بتبتدي بالاستعداد ده وابتنتيه وإحنا عمالين نهتف ونقول قوصنا لملك إسرائيل ما الناس ملك على قلبنا غير المسيح دي نهاية المشوار بتاعنا مشوارنا هينتهي في الصليب لما نسمع كده يقول الرب قد ملك ملك مين الرب قد ملك على خشبة وما كان بالسفول هو ركب على حمار لكن حقيقاً هو كان داخل يملك على سكبة الرب قد ملك على سكبة اللي تتهلل الصعوب ففرحتنا يا حباي نحن نوصل لنهاية المشوار فإضبوعنا ده إضبوع مهم مهم ومهم جدا لأننا بنحضر فيه جميزات بتاعنا